ومن الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أ ل د الخصام و إ ذ ا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباده يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا د خ ل و ا في السلم ك ا ف ة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ف إ ن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أ ن الله عزيز حكيم هل ينظرون إ ل ا أ ن ي أ ت ي ه م الله في ظلل من الغمام و ا ل م ل ا ئ ك ة وقضي ا ل أ م ر و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر سل َ بني َِ اسرائيل ََِْ كم َْ اتيناهم ََُْْ من ِْ ايه بينه ََْ ومن ََ يبدل َُِّْ ن ِ ع ْ م َ ة َ الله َِّ من ِ بعد َِْ ما َ جاءته ََُْ ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ شديد َُِ العقاب ََِْ زين َُ للذين َِ كفروا ََُ الحياه ََْ ة الدنيا َُّْ ويسخرون ََََُْ من َِ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا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 قل ما أ ن ف ق ت م من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام, والمسجد الحرام واخراج أ ه ل ه منه أ ك ب ر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك, فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إ ن الذين آ م ن و ا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أ و ل ئ ك يرجون ر ح م ة الله والله غفور رحيم